اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى واركان الصلاه صلاه اركانها ثلاثه اقصامي وصبح يتو الله صبح ضي واليوم ولو الخوجور يا قلبي ويها وهو نيه واميره فقد وكله وشرطه وشرطي تحبرة الحرام هاي لا صع تا تكون في القيام تعود رواية. أركان مؤلف رحمه الله تعالى وحكا جل دونا. بس هذا مرح وحكا جل دونا الله يستعمر عليه تفران أركان في الصلاة يا أستغالية طال عمرك صلاة من بن بيك الصادلتين. باصبحوا قيم دونا قلبي وقولي. وفعليه سابقا سالي يا ترمب ورخامتي سالي يا ترمب وحوايا وحكوزي يا ليتو طريق ومكوزي يا ليتو كليس سجود الراديقومانينا سالي يا ترمب سالي يا ترمب سالي يا ترمب سالي يا ترمب سالي يا ترمب سالي يا ترمب سالي يا ترمب سالي ايها الاخوه الكرام قلبي هو حاله جسمي و هل كليبس اذن قلبي هو حاله جسمي و هل هو جسمي و هل هو جسمي و هل هو جسمي و هل هو جسمي و هل هو جسمي هل هو جسمي و هل هو جسمي و هل هو جسمي و صدحية ونصمة صدحية ونصمة كأنه فعلها بأن الله صمي فعله بأن الله أنت عمد الشيكي دون المؤلفة رحمه الله تعالى وحيدي على أركان الصلاة ثلاثة أركان تيد الثلاثة وصدح ثلاثة أقسام وصدح قيبات الأول كذور هي قلبي ومن قلبي يلقى السمية وهو كأسانية ونياذة فقل وكرية وشرطها شرطية ذنة ان تكون ويني يا مع تكبيره اللحرامي تكبيرت حرسان بعيده وان تكون في القيام تلميذي يستاقو ويني حاطو و اثاري كلمات القوليه و انت قوليه و هي خمسه وعشر تكبيره اللحرامي تكبيرت صلاه الله اكبر أه. اول الصلاه صلاه اول كذا وقراءة الفاتحة الفاتحات الله اخريه في كل ركعة ركعة كثة وقراءة التشفدي أتحياتك والله أخرى والصلاة على النبي نبي والقصة اللي صلى الله عليه وسلم يو السلام السلامة آخر الصلاة سلق آخر في سام ثلاثة أصدحة سوحي دعان ثلاثة أصدحة سوحي دعان أتحياتك سلق سلامتك سلق أصدحة سوحي دعان في القاعدة الأخيرة فدجاو الضمبيا في القعده الأخيرة فدجاو الضمبيا والشرط هذه الخمسة شنت إذا شرط أن يسمع وإن ها يسمع مقشيه نفسه نفسه إذا لم يكن مرقناهيم أصم الدجلة رحمك ولا مانع وسأدي لي ولا مانع الريح بريدي لي سو كقالي سعتكم وحون المغلي نع أي الجرم يشاف ولا غد إياه بوق يوحيل ما إذا ونجرم نحوه ما يوحيل ما إذا وإلا هديك له وإلا وضع أمود جلايحه أموم مانع جرم رفع كربو قاليه بحيث الصياء لو زال السموم ذلك إذا هذى زول لها إياه والمعنى عمانا أنماشتين لصبي أو مغل لها ولا ينقص شيئا شيئا واعن نقيم او من تشديداتها شذيا كذا كمذا وحروفها إيه حروف كذا كمذا وين يخرجها وين يكسر صار ضحوي حروفا من مخارجها مخارج ولا يغير ولا الدور شيئا وحرفا من حركاتها حركات كذا تغيير الدور او يبدل او معناها معناه معنيه ولا يزيد ويلن تزياد فيها دحيده حرفا حرفا ان الكزياده حرفا سوى يبدل او يغير يبلو كبره يبي سفر معناها معناهه كبره ويحي وين يوالي وينه حريريو بين كلمتي كلماتها هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي وان يرتبها هكلماتي هكلماتي على هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي طيب هكلماتي سفير هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي هكلماتي شنت قولي وتكبيرة الإحرام إي قراءة الفاتحة قراءة التشهدي إي على النبي إي والسلام في آخر صلاة تلاته هذا والشمت سكر اللوطي بنو صدح كميلة سلاة في ياتك صلق سلامتك عن ماذا في آخر الصلاة لما ذكره تكبيرة الإحرام في إلواء رقعة دكول ورمي دعوان فاتحه لما رقعتك صور دعوان سوف أرغمين أثنين طيب حضرائي شروط بيله ضحي وحميش انتال الله تكبيرة الإحرام شروطه الوحوية كل غرطة بلوائنا الوحوية سراده ولكيدا يدعظه قراءة الفاتحة تنى شذيال كيدي وإن الله إلى عليهم إي مخارس إذي إي حروفة بوسطك إي كسب بحيا وإن الله إلى عليهم وكذلك أتحياتك وإن الله إلى عليهم سغل شرياء كيسي صمنا صمنا شرياء كيسي سغل وإن الله إلى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 لا فهمتي حديق الضرات على النبي اصطراف الحي وحويا معلاد وحنقنيا النبي الجليل بس السلام على النبي يهدي النبي لو ورقليه نقميسا كي لو ورقمي ووحيهان لو ورخبي اروح وين اروح الى على ثم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 maar van de gezaak aan de in shirt kunnen ze moeten afluiten. τοen is dit dat het gezeak aan alle gemeente werken naar de jaren lang. Dus wende onze不會 aver dit de werken, als die het bang ez он ook heeft afλέken aan geef te gaan. Bele Vine, dat Radio Ver derivabelink zich uitφοed is علم يهان وابذر كرتاه. وربضة عملي علم جو حيو برم عملي. لما علم مقصود سو عمل صومه. علم ببراشين سو وصاي. لكن مقصود كي يتدري هالكوا بحي عمل فصل صومه. انت اودانه. سادكت وانا كده وحاوليان مخارجه روضة. ده دار عملي علم سو برصتنا. ويفي عنص هايق. ابغى ما تواحاوليان مخرج. إيه وحاويان كذلك علميها ناظقرته عمالها ناظقرته صح ويان ودكور بي مخارج الحروف سبعة عشر عمانة ونكور بيه سفي حاويان ودكور بي والله بعين لكن اللوده داره إن شاء الله شرط الكمي دي سيه مبادرة شانطاتي شرطي قاسنا وإنه النفتي سمقشيه إنه العواف انت صحيس قلبك وانكواعي صلى aroo qoray quraan soo naftada maqashiiso sidii tan keebta la akhriyo laakin dal fatiixada xad أنعمت عليهم محمد سراطان الذين يهدر سراطان المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين ما لي في يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصوات هذا هل اسمه يا أمرك صح معها ذنب وينه وكاسو كاسو أمرك وقت يدب وقتها وكنا لإله إثمان بنعب الشيء ظن الله يرنجل أعمالي وضع السنة في كميدها بواحد لا يعي السيء القرآن كان بها لبضل بسلح لأحينجل وصد ورقي يريد وقتها وكنا سالان ارامتروك المفاقية أرف لا مين تا راضي جعل الثقاية في رحل أخي مالخمريني جعل الثقاية في رجل أخي ذاتهنج وإذا ضخط الله أمس عنه الثاني تلبط القولية وأركانة قولية إعرك لها الله وهي أركانة سنت عمرك تخبرة للحرامي أول الصلاة سلادة وكذا الصنيق وقراءة الفاتحة فاتحة آخرتي إذا في كل رجعة العكس إيه وقراءة التشهودات هي الأولى والأخري والصلاة على النبي النبي صلى الله عليه وسلم يسالام إيه السلام تأخر الصلاة سلادة آخر, آخر كذا ثلاثة وعصب من بني وتشهود في إيه الصلاة إيه السلام تأم في القعدة الأخيرة فتق وضم بيقس وشرط هذه الخمسة شرطا إلى شرطين أن يسمع وين مقشن نفسه نفسيسا إذا لم يكن مرقنا نصم صنم يدغل ولا مانعة ولا مانعة ريح ضغيل الديني سانا إلى الجلم عفوا نوكاس ولا مانعة وحديدي إلى الجلم ريح ضغيل إيا ولغاد بوقيا ونحمى وحلم إياه وإلا عن ذلك الإجراء رفع كربو قادية بحيث تسيئه اللزالة الصامة بتقليدات الزجون دهيد يو المانع للصميع ومغل لها وأن لا ينقص النصام من تشدياتها شيئا كده أحكمينها وإلا رفع وحروفها أي حروف, حروف تده أحكمينها عن الخنق صامين وأن يخرجها وأن يكص أصار المخارج مخارجة ذي البوس كده وأن لا يغير وأن الدور شيئا من حركاتها حركات كده قيبة كده تضييراً دوراً ويُرد المعنى معنى البروية. لحن جاوحة الله قي الله والله لحن الجري الله مو خفيف. لحن الجري ووشي بروية معنا. إذا أنا عم شيء أنا عم شيء أنا تراه يخير مغضومي أنا تراه يا كن عبد واسترى بدون ش شا... تشديم ثاقسياً. وعو معنى البروية تاو حويان. أنا سمع لحن لكن خفجاً. هو وايمر خسحويان والنبي يمتى إني هو وايلى على السو ما خارج السائقون ولكن القرآن كألف نفرس وين لا يزيد وين لا فيها دحليه حرف عن حرف ويبطلون به يبطل وكبر يبيه حرف قاصم عناها فاتح المعنى وين الوالية وين الحوالي بين كلمتاه كلمة كلمة تها كلمة كذا وين رتبة وين ترتيب على ندمها المعروف ندم كذا يتحد معرو الياقانه الثالث كصدحات الفعالية وفعل وهي 13 هي ثلاثة عشر وستة. القيام استاجب والركوع يا ركوعي استاجب وحلا قهبلة وحقلب يلقيسم أيام ووالتاجي ويا والركوع يا ركوعي والطمانينات الله يا الطمانينات الكيس يا السجود سجود كبار يا الكيس والجلوس فاطق البعض وسجود أكدًا بأيّا وطمعنّا توكوحا سوفيسا يوم السجود الثاني سجود البعض يا وطمعنّا توكوحا سوفيسا وواحد من ذنبه بعد آخر فاقعة رجعت من رجعاتها وقدّاً بيسافر في ذويّا والجلوس الأخير وفاطق وقدّاً بأيّا وواحد من ذنبه ينصوّف وقدّح بالاني من فعل هذه الأركان أركان تم يضع الصلاحين تقول اه يم صوخ كدخضلن من فعل هذه الاركان الاركان يدعى فعل الكلم ثم تيدا في موضعها مش ولا مقسمين وهو كذا دخضلن لها ترتيب وهي وشرط الاركان الاركان شرط الشرط يدا الفعليه تفع وت صحه ما شوهن صحة قبل كل يوم الاركان الاركان والسجود ما صحيح سو اعتقاد في صحيح ee cidda kuma maayo sax iyo iyada oo ku xidhi qasir aan wax aan xixin arkanta mid walba kiiko kiiko hore ka xujirta mooyana kiiy hadda toorey waa inuu soo han saxii weeyaan wa anna yaqsid wa yaqsid wana la qasindahay ila gaira hawx kale dimacna hadaa ee'tidaalko kale awdooda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 شروط السلام حيدت سديد واي كان لكن النبي يصوم قدي اذن النبي تصوم <تصفيق> كاس 19 قران اسمه جه صبنيو حو صومه كليه و خي نو هاري 12 مبديات اومين ترانجلโด ان شاء الله 12 قن مانتنا تنامينتنا خيد ما يلو ترجماده او خدو يل مفاسخا ويا خلاصه بوحقا ده ممارون ده وانا ابر اكتكاله سبينها ثامين انت ابركتكال اكتكالك انا برينا انقارون ده وانا بينا هيدا با يولد ده ميسل فرشينده قالوا قولوك واما الصلاة الصلاة وحيلها وحيالها برينا برينا عشرة صلاة ده واحد برينا دوني ده وانا يسوها على بيطان الاول كالكوباد وايتانكي ومن شروطها الاثمى عشرة لمية طبان كيدين شرطي كميدا عمدا كث نو حلو قطبوا ونو بإكراه قطرا نقطبين أو سهوا سهلو حلو قطبين أو جهلا جهلو حلو قطبين وحديوا السهو كاحا سهو قاس وحاولي مكان سفير سهو قاسي مكان صنعي وعلى قد نعطي منك إليش سوف توقعه وكسوه علم وكفرنا الغدوات تقترين سهوه قد تقترحه هو جاو الدوية سهوه هداره متك الصلاة في البلد لكن سهوه هداره قد تقترحه إلا وده ذنب الماليه لكن كفر الغدوات تقترح ذنب العلاف لما انت عنه يكون الدوية أدوه الشروطي سادة ابتت المحام هاشي يالقا عياني من وماشا كنسانو إذا فقد الشرط فقد المشروط ستسمعين مبكي شردي لوايو كي لو شردي لواي لوال هذا قسوقاد حمدي هدي لوايو مخال واي ذاتي سيي قبل سوما ما غا هدي لوايو وخا لوايو ما غان قفي اسكلا سوما شردي هدي لوايو شردي و خي اسكلا هبا لواي طيبنا سنه سادرت مصمحه اي اسمو متلازمه ويه لا ينفك عهم أحدهما عنهم بحديث ما كلب حسن غرام الثاني كلب وفقد الركن تر وايتام كي من أركانها الصلاة أركان تذكرها تسعة عشر الساعية طبعا عمد الكف وحوليا حديث الله جسوا فإن كان حديث يسهون أتابعه به جاء إذا ذكره مرق وحسوسهم ولا يحسب الله الصابن ما ما فعله بحي نسمي بعد المطروف كاللغتاني دبدي حتى يأتي به الله اللي يمات امتا من عليكم ايه؟ سلاة ده الخامده الصوء ماهي من <تسجي> الحاليه سلاة ده الخامده قلت ان تكون مده احده الله كف ده الخامده ساوه ده الخامده بيه ساوه ده الخامده مركز حصوصتون با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 حذا الصلاه بكبحت مثل السجود با كفتي من ارغان السلام عليك عبد السجود اللي كتهتي كيدنا وحان دعدي صلاه دي با تشبه بحر واسع بحري مليا تشبه ليك واي أنا سعى، وليت هذا جوتما كان يحارب قرا، طيلة غنمه، وحويان سجودي دي الله صراحم، حبل عن عبد بالله كذب من س... ايه... ام سهوي وكذلك لكن من سجود سهل على الله تحياسته. يجب ان سجود ماذا سجود الله سجود وكذلك سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود الله سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود سجود لكن تلوان رعاء الله إيسا وعداد رجعبنا سجود السجود توقعنا سجود غتاك تأصبب ورمضي رجعات بكين إيسا سجود غتاك تنبيه صدح رعاء الله إيسا أفر سجود غتاك تنسلاهات القوية والكسوحي كتبه وويني فيقي قرمت من السلاسات عشرين يوضيق شراحة دماء سوف يلا صاحب المنهج أوكلي المنهاج كيف يحلمون إذن وحكويني هذا هو يوم القيامه وقالت له ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان عظيم ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه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 إنسان واحد له كد يكتئم واحد له نص قليل والرجل مروراً وطاف عليه راجع مرورات بعد مثلاً هالسجودات تأتي واتك عادي تأوك على محيط مرة تجلس صبحات عريضة تجلس واسطة تجلس هذه هم يد ورغمين محد على مرقى تين مرقى سبحان الله أفراد الو تي افراد استادن be bu sadada xusuusatay san afrad baa dad aqoonaysan bis labadan dhaxda ku مأمومة بها تحيط أركانتنا وحكي من الكاتفة كثير أعلم مركة كباحة يا يال مركة كباحة كتب عالي يمنيس عندك لم يقال له هدريس واي هذه صلاة الوقت واي وحاو كي المركة تصالى الاسواكة تصالى الله بعد سيكا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 الثالث في صدحات زيادة الركن تير زيادة في ويام أو من أركان عن صلاة تيرشهدك من الفعلية وتيفئة للقاعدة أو إتيان النية من يدي أو الاعتماد أو تكبيرة الإحرام, الإحرام فيه أو السلام السلام في غير محله محل فيسا وحوه ويام مالا محيما في يبوز فيسا عملا قصنا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 alkanta inta ficilke 17 ka bad mid ba ku sii yadis ka 10 ba ku sii yadis ko laba jiid baa suuday tu sadex baa ka suuday rukuu arag فهمي حد laba baa ka suuday qasru salaamta badmiisheen wax ma jiraa in من kisu samayso tur saalahan atxiraa ciidaha adigo oo qaba jacayl aad ka dhayaan ogaana salaam aleekum jaba وعكس لكندا سوي هميا سوي غطسان سدود بسانوسيا لسانوسيا لسانوسيا لسانوسيا لسانوسيا لكن بوهار هاسوسات ممكن يوجد كعكه لما سردها لكن بحاله سدود سوداء لكن بحاله سوداء لكن بحاله سوداء لكن بحاله سوداء لكن بحاله سوداء لكن بحاله سوداء لكن بحاله لكن بحاله سوداء لكن بحاله سوداء لكن ولكن يجب ان يكون السلام في السلام لانه يجب ان سلامته السلام في السلام لانه يجب ان يكون السلام لانه يجب ان يكون السلام لانه يجب ان يكون السلام لانه يجب ان يكون السلام لانه يجب ان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 وحكأحد حضر قصة سيادسه صلاة مبروس يس... ايه... في وقت رمضان يعني وحكوين مرة حذيو حاول يسافر كان تفعل يعني وربنا ينور خلقه قالوا قصة تجلس يا شيخ صلاة ذي البرس حذية هذا قصة سيادتنا سجودا برضو الله يمن صلاة ما توصف وانت ذاك اليوم وحكى رومي مسألة كلين. تكبيرت الإحرام كالله الجنة تتعرسك وطمق الحراش الله هو كبر باتري ما الله أضع الله هو صلاه صلاة ويبط وهذا على ضدنا في عشرة ثم هنا ثانية سابقت الدفق هذا شاسعيين وحيرها تطبر وتصيح ترى إسلاك صلاة ويبطيسة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 مرسيدو واس الله اكبر وينصح لك يا ها شنو السبب والغبره ديجا ويكون امسحيت صحيحه شنو السبب والغبره ديجا تبغى باش عايشه الله اكبر الله, الله يا شنو سمو هذا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 شك يستهل جن يوحى أعمال الشيطان ورس على يمان شيطان جو حلق ياري والديلا وقت يسلم يارسوله فاسويل ما هو يسقف توقيفية توقيفية صنوة وحكرة دقام المسألة ما بيقوموه السمية مثل مصرم سرعادة السلام مؤتكة مثل مصرمتك سرعادة صنوة لا يتبقوني صنكم ما ليق يا الله بس أنا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 ما البيكاء لا آيات ايضا لكي لا تفهمين حديثا لكي لا تفهمين استنبال البيكة حتى أن يكون مقبئ بعض أمك لو حوليين قال العلماء رحمه الله عليه هاجم هاجم هاجم مركز على مركز كسر عاده كسر حزيات ولكن واترين زي المكانيات الغاندي كان يطيع واتيانين يرى لي غير ما تاكلها تتحرم او السلام السلام تشيغير محلي بصيصه لك هل يمكنك او غير مذكره او شاركه مركزه او سموسيه او سموسيه في سموسيه او سموسيه او سموسيه او سموسيه او سموسيه او غير او سموسيه او سموسيه او سموسيه او سموسيه او أو او سموسيه او سموسيه او سموسيه او اي يتحرك وانه دقدقه حركته خلت دم دقدقه او مفرطه حديده وفي ان قوسه مله كتاب كده وهو وسط بطن فاحصته وتمت اكل فوهه سويا فهم ناسنا يقولوا على ان بدل سو مويدل ما اسكو ما اسكو اا دهو قدحه واحده ما صح ما لكن ما يبرر سلسنبرر سونسره كلون كارلينا اولت حركات تصدق ضغاط ام توليه او حريره عند الكف كان هيا اساويساوي هيا ارجان هيا الله مش سبب ولا خبل ياله الشيخ رحمه الله تعالى وحفي حد يضغاط غير الوضره التغاضد لي ولا وحال ما نقدر ويبرت الصادي صاره هوير بذور أما مرغس حاول يصدح لغاقه ويبدأ يساويه أما الجاهلي حانا قتلين اسكفي لي يا عبا أما الجاهلي حانا قتلين أما هانا قتلوا حانا يساوي أما كبس هانا قتلين فورت الجاهلي في بعض الأحوال قطوة لوقعوا ذلك بوحوا أيام وحيروا يوينوكالي بانوا وقعوا ود... وحيرا قال لنا أعطوكوها الله إسلام مركان الجاهلي وقرطون وهموا وقعوا ذلك صلاة إنسان سأدرت الصبح لا بقاق يا مسفد ما يا شرجحه ولا جت في عينو سخ قشوع ما هدي وانا ادو حسسها في لكن الصبح لا ادغاده عام الصراده ينبط في سوب ما بقرو ما صحش صورت دليل قبل ما بلا دليل هذا من سليمان اورولد سمي يا بلا دليل اصلا ده من وين ولينا انت لما انت يا هوش ولكن هذا هو من يسوع هو ان يكون هناك من يسوع هو ان يكون هناك من يسوع هو ان يكون من يسوع هو ان يكون هناك من يسوع هو من يكون هناك صلى الله عليه وسلم يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون marka uu noqday uu salaamaa alleehihi subhaanahu wa ta'aala min barxadoshii film misyaariga oo ka soo baxday kadinnu wuu isku dayay markuu ku soo dejiyay sujuudi markuu joogo ee ajjaalku dhameeyay booda uu هذا ولا حضنا هذا شاعثيه للتعليم على البره يبيناي ان الذي حصل رؤيا تبركوا حق تقول لي يري ان ما هذا بي صلاتي, عدي صلاتي في مرخص ادي تجي صلاه دين ادو جاتي هذا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 وكس وضعها يا شيخ سابقته بوحاويا صدح على بقاء الصلاة والسلام بروا حينها فقالها شان في عيد فرقة رسول أكثر صدح ربعي سايرتها هذه صلاة ويبقينا بي بي شو موضو خلوش عام سناء وعلى قصة البنية الدليلان والقلافين لكن ما يوجد قصص وقراء دليل ولا لك وعلى قصة البنية الله الخامس كشناب أن يأكل وين وحرى أو يشرب وعبا قريرا مئر عندك كسر قال مربع سير كباتي راضي حول يد حقير سير كباتي أما أول حاجة حدثت في مضا والتالي أسلق بي سبعا <تصفيق> سير فإن كان السهوة لكن سواد ويهي أو أمطين جهلا وأدرى والله أدرى لم تفضلك من بريس بالقليل أنتي وضطرت سوي كبري س بالكثير أنت فرضا معنون يا سفير أما كص وحب عبض أما حيرات ما ها لكن سوي حبيت عميلا سوي حبيت عين حبيت بارطة حبة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 او جهل الجهل وعذر الله عرداره لم تطلنا بغيسا بالقليل وعذر محكو الله طبعا الله عرداره بجهل و جهل الله عرداره ذكر صحاوية من كمان تجذيه كل نور يا حوك نجوك يا علوان تحجوك يا إلهان عنيب الصلاة بيضا انا يحضر قوبرنا يتحلى يعني عمتلا تحلى اللبعنا عم ينبرنا مكالا قررنا اليو احضر عن سوء إسلامي بغاية من أن يكون عصبين ومبادية ملك إمام لك هو يؤمن الله يسفوه أصفدي وبعد تنزيلنا هكا وكل أكاظي لرؤي أردار ما يتوب تؤدار تديث في الغرب سمين أفهمي أردار تتنزل يالله واحدا لا الأول ومن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 وعدد الله وقدعنا من تفضل مبريسي بالقليل انتهيه وبدأ وبدأ الكثير انتهى فرضا من الكبرين السادس والحاد فعل شيء شئ شي سمينتي وهيام ومن مفقرات الصائم كي صومنا وحوى ويام وحياني وآفروا غير الأكل والشرب طبك الصومن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 نعم انا صلاة الوالدين ومن هنا ومن هنا وكان هنا وكان هنا ما هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا صلاة هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا الله هنا الله هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا ك الصوم وعورفان لشئ شئ سمعت من مفتراتي ايه صائمك الصوم وحياري افرج يكملان قيل ذلك وشرب عبدان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 تأليق الخروج منها كمحتانها كمحسينها وكل حضار الشيء كأن يوم يوضع إذا جاء زيد وزيد مدكو عمره ويباده خرجت منها روح أخبح إياها التاسع كالصغالات قرب كالصغالات أي مرفع صحويا بلية صلاة التردد وإنه كل النقضة في قرعها الظلمتين كأن تحدث له إني أسر حاجه ضمن في الصلاة الصلاة الحديده فتردد ان كل نقنقده بين قدع الصلاه السواد والقينته والقروض منها قبل اتمام فيها اي و بين تكملها قميصنا وحاضعي صلاه دي اوجدت مرقته سفر السويتي ذا ييب ما كبخنا ما كنغوتان صلاه ما كبخنا واصلي حكام تمرخصوا ويا مخوم مفتادي امور انت صلاه ما سد بخنا ما كجرت ما تي وتا ما كبخ مرحب شكله يتردد كأنه عاسي أنه نقض كأنها شكلتهم صلاة الواء بلتين التردد من قصة النغنغرة في قلعها غيرتين. كأم تحدثت إلي أسر دره إلا له يسرح عادة ضمئي ضائم صلاة, صلاة السلاة فتردد وكل نغنغرة في قلعها في بين قلع الصلاة والصلاة الغيرتين والخروج من على بعض وبين بينتك يا ربي سلفيه العاشر كتمنادي اشكو و اروكشكيو في واجب واجب مين من واجبات نيال وجلتي لك ميلا الى طالب طال تاراو زمنو زمن كيسو اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا معه اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا اوفا او لي يا مقوله يا مانو هناك نيابه جلات يلو وجلات يلو وعين مثلا تصالحا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم على عباده لا عباده عباده عباده عباده عباده عباده عباده عباده عباده عباده عباده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 الشيكو المخشيك في واجي مواجب ومن واجبات مياتك منه إذا طال مرخوط الهناله زمان وزمان كيسي حرفا بمعنى هو محي مياتي لعض مياتي خراد واسل ميسي مارد مرحاني كتها ومي واسل مارد باسل كتها ومي صلاح المحاية يقبل الى ميات مي مواجبة يسمىها على كمر ميسي ويبن ثمان في صلاة الله او فعلا معه ميسا وصمي رغم رغم, رغم, رغم وفعلية سعلة او قولية قول هاو كان يوجوه اختيار جاري سوما الحادي عشرة كان يوجوه دروي انا مهمونه ان شاء الله